انا بحالي انا بحالي انا بحالي مني ربي صيب حالي فارجهم لي أدعوك يا عالي فرج لي أدعوك يا علي سر علني ربي صيب حالي فارجهم لي يا أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بحالي بحالي أدعوك يا علي سر علني ربي صيب حالي فرج همي ليا ادعوك يا علي سر علنيا ابي صيب حالي فرج همي ليا أنا بحالي بليت انا بحالي انا انا بليت انا بحالي بنيت انا بحالي بنيت بحالي بليت أنا بحالي, أنا بحالي, أنا بحالي, أنا بحالي بليت. لك عدت بالتوبه عيني أنا دم عيني دم يا من تنجي عبداك من حلول ظلم أسرفت في ذنبي وفرنك غفو طهر لي قلبي وامصر عيني بنو أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت أنا بحالي بليت بل بل بل بل بل يا علي Ala niye? Rabbı sayb Ali, beni gemiliyim. Rabbı أسجد لك بالليل ذغشي احميني من نفسي وطريق اللي مشي روح رحمك يا ربي عبدك هذا بشر انت اللي تسمع له وانت العين ونظر أنا بحالي بيلي تجذبني <hans> <hans> <hans> انا جواك ادي سر علني يا ربي صيب اهديني من هدية زيد عليا هدا اغفر لي كل ذنبي من عفوك يا رحيم ما بغيت إلا رحمة وانت ربي كريم جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي جاي ربي يصيب حالي فرج همي يا رب يا عالي سر عالني دنيا رب يصيب حالي فرج همي يا رب بحالي بليد انا بحالي بليد انا بحالي بحالي بحالي ما دم يا قدير Adok ya Rabbi ya Rabbi sayeb hali faraj hammi Rabbi sayb hali, ben bihali, ana bihali,